50 languages. 24 الحافلة هل قد فاتك الباص؟ سحة نقوره لقد انتظرتك للتو نصف ساعة لقد انتظرتك نصف ساعة جيب تليفون زد بأغبة ألا يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال؟ قوج تغف زكو كنت دقيقا في المرة القادمة كنت دقيقا في المرة القادمة قوج تكسي قوبت خذ سييارة أجرة في المرة القادمة خ سيارة أجرة في المرة القادمة قوج شير قاش خذ معك مضلت مطر في المرة القادمة خذ معك مضلت مطر في المرة القادمة غدا عندي عدي عط غنا عن عطلى وش تز هل سنلتقي غدا هل سنلتقي غدا؟ يمك ومشق أو نيوش سلج اشتب يؤسفني غدا لا يناسبني يؤسفني غدا لا يناسبني مغب سفغ مع فخم أوفغ نفغ خر هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ هل؟ قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الاسبوع؟ حومه زغورم ويزغغخا او قد صرت متواعدا؟ او قد صرت متواعدا غبصفو مافخم تزوقنخو تززغزغ اقترح ان نلتقي في عطلة نهاية الاسبوع اح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع بكنك تش هل نقوم بذها؟ هل نقوم بزها؟ؤوشم تركة هل سافر إلى الشاطئ؟ هل سافر إلى الشاطئ؟ وشحم تركة؟ هل نسافر إلى الجبال هل نسافر الى الجبال اوفيسم دج سقبلئ او سقبل حشت من المكتب ساخذك من المكتب ونم دج سقبلئ او من المنزل ساخذك من المنزل أوتوبوس ووتشوبم دج سيكبلي من محطة الباصات الحافلات ساأخذك من محطة الباصات